Book 2 84 84 84 минулий час 4 الماضي 4 الماضي 4 читати я прочитав. Я прочитав. Я прочитав цілий роман. Я Я прочитав. Я прочитав. Я прочитав. Я прочитав. Я Яфхам Я зрозумів. Лакад фахімту літав. Лакад фахімту Я зрозумів цілий текст. Лакад фахімту куля Відповідати. يجيب. يجيب. يا رديف لقد اجبت للتو لقد اجبت يا رديف على كل الاسئله لقد اجبت على كل الاسئله يا انا لا اعرف انا ما عرف انا اعلم هذا لقد علمت هذا للتو انا اعلم هذا لقد علمت هذا يا اشوثه يا napisav tse انا اكتب هذا لقد كتبت هذا للتو انا اكتب هذا لقد كتبت هذا يا تشو يو يا تشو انا اسمع هذا لقد سمعت هذا للتو انا اسمع هذا لقد سمعت هذا يا принесу це я приніс це انا احضر هذا لقد احضرت هذا للتو انا احضر هذا لقد احضرت هذا يا принесу це я приніс це انا اتي بهذا لقد اتيت بهذا للتو انا اتي بهذا لقد اتيت بهذا يا купил це يا купив це انا اشتري هذا لقد اشتريت هذا للتو انا اشتري هذا لقد اشتريت هذا я чекаю цього يا chekav tso Ana atawaqqa' hadha Laqad tawaqqa'tu hadha lit-taw Ana atawaqqa' hadha Laqad tawaqqa'tu hadha Ya yawsaniu tsya Ya yawsanif tsya Ana ashrahu hadha Laqad sharahu hadha lit-taw Ana ashrahu hadha Laqad sharahu hadha يا أعرف هذا يا عرفت هذا أنا أعرف هذا لقد عرفت هذا للتو أنا أعرف هذا لقد عرفت هذا